إذ ذَرَأَ نَارًا فَقالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى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 فقولا له قول اللين لعله يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 إنا قد أُوحِيَ إلينا أن العذاب على من كذب وتوالَى قال فما ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكن بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع نخلي ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نُفِرُك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد بما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا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 Kelu mina qiyabat ma rezqana kum, ولا تغف فيه, فيحيل عليكم غضبي, وَمَن يحلل عليه غضبي فَقَدَهَا, وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهتَدَى.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 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 117. خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 118. قال فما خطبك يا سامري 119. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا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 قال كذالك أتت كآياتنا فنسيتها وكذالك اليوم سأ وكذالك نجزي من أسرف ولم يؤمن بأيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ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 أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى